الوحدة الرابعة عشر الحج والعمرة الدرس الثاني والثمانون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد إبراهيم سليم جميل تقضي نرمي التدريب الثاني استمع وأعد بر بير لن لين سن سين دن دين رق ريق صن صين رش ريش كل كيل طب طيب التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 اهدنا الصراط المستقيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قال رب شرح لي صبري ويسر لي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدس الثاني والثمانون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع الى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد متى ذبحت الهدي يا سعيد ذبحته في اليوم الحادي عشر اثنان متى طفت طواف الافاظة طفت طواف الافاظة في اليوم العاشر 3- متى حلقت رأسك؟ حلقته في اليوم العاشر 4- متى طفت طواف الوداع؟ في اليوم الثاني عشر 5- متى وقفت في عرفات؟ وقفت في اليوم التاسع التدريب الثاني استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد ماذا تفعل في المسجد النبوي أصلي العشاء اثنان بما تشعر في المدينة أشعر بالسرور 3- أين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة 4- ماذا تفعل في الميقات؟ ألبس ثوب الإحرام التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ سأصوم في مكة إن شاء الله وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان هل ستقيم في فندق؟ لا؟ سأقيم مع عمتي في المدينة أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة أين ستقضي أيام العيد سأقضيها في المدينة أنا سأقضيها في المدينة أيضا التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة هو يذهب مع أسرته عامر يعتمر ويصوم ويصلي ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة وفي المدينة المنورة في مكة والمدينة يشعر عامر والأسرة بالسرور طاف عامر سبعة أشواط حول الكعبة ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق